بوك 2 هتفن خمسة وسبعون خمسة وسبعون بالامت مجمجرازني اج ابداء الاسباب واحد ابداء الاسباب واحد ميرتناميون. لماذا لا تأتي؟ لماذا لا تأتي؟ أيان روس إدو الطقس سيء جدا. الطقس سيء جدا. نعم يوفوك. لا آتي لأن الجو سيء جدا. لا أأتي لأن الجو سيء جدا ميرت نم يون لماذا لا يأتي لماذا لا يأتي نم هي فتاك هو غير مدعو هو غير مدعو نم يون ميرت نم هي فتاك هو لا يأتي لأنه غير مدعو. هو لا يأتي لأنه غير مدعو. ميرتناميوس. لماذا أنت لا تأتي؟ لماذا أنت لا تأتي؟ ليس معي وقت. ليس معي وقت. لا أتي لأنني ليس مع وقت. لا أتي ليس مع وقت. ميرت مرات. لماذا لا تبقى؟ لماذا لا تبقى؟ ميج دال كال. ما زال عليّ. أن أشتغل. ما زال علي أن أشتغل. <تصفيق> لا أبقى، لأني لا يزال علي أن أشتغل. لا أبقى، لأني لا زال علي أن أشتغل. <تصفيق> لماذا صرت تريد أن تذهب؟ لماذا صرت تريد أن تذهب؟ فارت واجوك. أنا تعبان. أنا تعبان. ماجيك مرت فارت واجوك. أنا أذهب لأنني تعبان. أنا أذهب لأنني تعبان. ميرت ال... لماذا صرت تريد أن تسافر؟ لماذا صرت تريد أن تسافر؟ ماركيشو فان. الوقت صار متأخراً. الوقت صار متأخراً. مجد ميرت ماركيشو فان Eneu Szefir, li ennel vakta, szara muta echiran. Eneu Szefir, li ennel vakta, szara muta echiran. A szövegeket és a könyvet megtalálja az interneten a www.bruk-2.de cím alatt.